قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُواً قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدَ أهدوا آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني من رحمه فمن ينصرني من الله اي نصويت فمن يرصوني من الله انصويتك اما تزيدون غير تخسئ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ النَّاقَةُ قَدْ تُؤْتي لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلَ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَنَتَمَسَّعُ بِسُوءِ إِن فَيَخُلُّ قَضَا بُقْرِيبَ فَعَقَرُوا فَقَالَتْ تَمَت تَعُوْفِي دَارِكُمْ سَلَامْتَ أَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٌ فَلَمَّا انتم منا ومن خزي يومئذ ان بكا القوي واخذ الذين ظلموا صريحه فاصبحوا في ديارهم ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قال انيذ فله s